يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 فكروا وقدر فقتن كيف قدر ثم قتن كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسروا ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدرىك ما سقر لا تبقى ولا تدرو لواحة للبشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك وما جعلنا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا لا يرتاب الذين اوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين امنوا وليقول الذين في قنومهم مرض والكافرون ماذا اراد الله من ادمتنا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظن الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالنا والقمر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 نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين أفسدككم في سقر ما أفسدككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخوارضين وكننا نخوض مع الخوارض كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرة